الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قلنا أننا إن شاء الله تعالى سنتدارس كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي رحمه الله وقد تحدثنا في الدرس السابق عن جملة مختصرة من حياة المؤلف رحمه الله وجهوده في طلب العلم وتعليمه ونشره وعرفنا أهمية هذا كتاب وقلنا أن الإمام السيطي رحمه الله اعتمد عليه في كتابه الإتقان في علوم القرآن وأشاد به وهنا نحن الآن الليلة إن شاء الله تعالى نقرأ مقدمة المؤلف التي بدأ بها كتابه وأشاد فيها بالقرآن الكريم والذكر الحكيم وبين شيئا من فضائل القرآن ووجوه إعجازه قال الشيخ الإمام العالم العلامة وحد الدهر وفريد العصر جامع اشتات الفضائل وناصر الحق بالبرهان من الدلائل أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي بلغه الله منه ما يرجوه امين قال الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب فقد سمى الله تعالى القران نورا وانزله في اوجز لفظ واعجز اسلوب فاعيد بلاغته البلغاء واعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء قال العلماء سنة الله عز وجل مع رسله أنه يؤيد كل نبي بشيء يفوق ما هو منتشر في زمانه ومعروف بين الناس فقالوا بعث موسى عليه السلام وكان السحر فاشيا منتشرا فجاء بآية معجزه خالقه غلب بها الصحراء فلما راوا عصا موسى تلقف ما يفكون خروا لله ساجدين وجاء عيسى عليه السلام في زمان انتشر فيه الطب الذي يبرئ الله تبارك وتعالى به المرضى ويشفيهم به فايد عيسى عليه السلام بشيء فاق الأطباء فكان يبرئ الأكبر والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب هم أهل الفصاحة والبلاغة واللسان العربي المبين فبعثه بالقرآن الكريم وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء وقال الله لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فلم يفعلوا أحمده أن جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمه تصاريفه واقداره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى الظافر من المحامد بالخصل اي بالسبق الظاهر بفضله على ذوي الفضل معلم الحكمه وهادي الامه ارسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار أما بعد فإن اولى ما أعملت فيه القرائح وعلقت به الأفكار اللواقح الفحص عن أسرار التنزيل والكشف عن حقائق التأويل يعني علم التفسير اولى العلوم أفضلها وأشرفها واولاها ببدل الأوقات فيها أما بعد فإن أولى ما أعملت فيه القرائح وعلقت به الأفكار اللواقح الفحص عن أسرار التنزيل والكشف عن حقائق التاويل تفتح المصحف وتمسك الصورة وتقف عند الآية وتقع تفكر في استخراج ما فيها من المعاني والأحكام الذي تقوم به وتثبت الدعائم فهو العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلاله الدامغه وهو شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور وهو الكلام الجزل الفصل الذي ليس بالهزل سراج لا يخبو ضياؤه وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه وبحر لا يدرك غوره بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول وتظافر ايجازه وإعجازه وتظاهرت حقيقته ومجازه وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه قد أحكم الحكيم صيغته ومبناه وقسم لفظه ومعناه إلى ما ينشط السامع ويقرط المسامع من تجنيس أنيس أو من تجنيس أنيس وتطبيق لبيقه وتشبيه نبيه وتقسيم وسيم وتفصيل أصيل وتبليغ بليغ وتصدير بالحسن جدير وترديد ما له مزيد إلى غير ذلك مما اجرى من الصياغة البديعة والصناعة الرفيعة فالآذان بأقراطه حالية والأذهان من أسماطه غير خالية فهو من تناسب ألفاظه وتناسق أغراضه قلاده ذات اتساق ومن تبسم ظهره وتنسم نشره حديقه مبهجة للنفوس والاسماع والاحداق كل كلمة منه لها من نفسها طلب ومن ذاتها عجب ومن طلعتها غره ومن بهجتها دره لاحت عليه بهجه القدره ونزل مما له الأمر فله على كل كلام سلطان وامره بهر تمكن فواصله وحسن ارتباط اواخره واوائله وبديع اشاراته وعجيب انتقالاته من قصص باهره الى مواعظ زاجرة وامثال سائرة وحكم زاهرة وادله على التوحيد ظاهرة منها اللي قلنا قلناها هارضه واللي هنقولها في كلها وغير ذلك وامثال بالتنزيه والتحميد سائرة ومواقع تعجب واعتبار ومواطن تنزيه واستغفار إن كان سياق الكلام ترجية بسطة وإن كان تخويفا قبضا وإن كان وعدا ابهج وإن كان وعيدا أزعجا وإن كان دعوة حدب وإن كان زجرة أرعب وإن كان وعظة أقلق وإن كان ترغيبا شوق هذا وكم فيه من مزايا وفي زواياه من خبايا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 فهل تريد أن تكون منهم؟ السعيد من صرف همته إلى القرآن ووقف فكره وعزمه على تدبر وفهمه والموفق من وفقه الله لتدبره واصطفاه للتذكير به وتذكره الحمد لله الموفق من وفقه الله لتدبر القرآن واصطفاه الله لأن يذكر الناس بالقرآن ويتذكر هو به الحمد لله الذي جعلنا مذكرين ونسأل أن يجعلنا متذكرين فهو يرتع منه في رياض ويكرع منه في حياض أندى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأجفان من سنة الكرى يملأ القلوب بشرى ويبعث القرائح عبيرا ونشرا يحيي القلوب بأوراده ولهذا سماه الله روحا فقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده فسماه روحا لأنه يؤدي إلى حياة الأبد ولولا الروح لمات الجسد فجعل هذا الروح سببا للاقتدار وعلما على الاعتبار يزيد على طول التأمل بهجة كأن العيون الناظرات صياقل مهما نظرت في القرآن ما وعنك لا تمل أبدا وإنما يفهم بعض معانيه ويطي على أسراره ومبانيه من قوي نظره واتسع مجاله في الفكر وتدبره وامتد باعه ولقى طباعه وامتد في فنون الأدب وأحاط بلغة العرب قال الحرالي في جزء سمان مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل قال لله تعالى مواهب جعلها أصولا للمكاسب فمن وهبه عقلا يصر عليه السبيل ومن ركب فيه خرفا نقص ضبطه من التحصيل ومن أيده بتقوى الاستناد إليه في جميع أموره علمه وفهمه قال وأكمل العلماء من وهبه الله تعالى فهما في كلامه ووعيا عن كتابه وتبصرة في الفرقان وإحاطة بما شاء من علوم القرآن الحمد لله اسمع كده أكمل العلماء من وهبه الله تعالى فهما في كلامه ووعيا عن كتابه وتبصرة في الفرقان وإحاطة بما شاء من علوم القرآن ففيه تمام شهود ما كتب الله لمخلوقاته من ذكره الحكيم بما يزيل بكريم عنايته من خطا اللاعبين اذ فيه كل العلوم وقال الشافعي رضي الله عنه جميع ما تقوله الامه شرح للسنه وجميع السنه شرح للقران يعني كلام العلماء كله ايه شرح للسنه والسنه كلها شرح الايه للقران وجميع القران شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وزاد غير الشافعي وجميع الأسماء الحسنى شرح لاسمه الأعظم وكما أنه أي القرآن أفضل من كل كلام سواه فعلومه أفضل من كل علم عداه افهم واحفظ كما أن القرآن أفضل من كل كلام سواه فعلومه افضل من كل علم عدا عباره جميله مختصره في بيان فضل علوم القران القران كلام الله وكلام الله افضل من كل كلام سواه اذا علوم القران افضل من كل علم عدا قال تعالى اف يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعماء وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء قال مجاهد الف الحكمة الفهم والإصابة في القرآن وقال مقاتل يؤتي الحكمة يعني علم القرآن وقال سفيان بن عيينة في قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال ابن عيينة أحرمهم فهم القرآن أحرمهم فهم القرآن وقال سفيان الثوري لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا يعني نعزي القرآن لازم ايه لازم يتفرغ للقرآن وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني مثل علم القرآن مثل الأسد لا يمكن من غيله سوا وقال ذنون المصري أبا الله عز وجل إلا أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن كيف أهل البطالة يطلعون على أسائل القرآن قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال عبد الله المسعود في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال المسعود الصراط المستقيم القرآن ومعنى اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إلى علم القرآن وقال الحسن البصري علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال وقال الله جل ذكره فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله يقول إلى كتاب الله وكل علم من العلوم منتزع من القرآن وإلا فليس له برهان كل علم له اشتقاق من القران علم علم لو صيا بالقران يبقى مش ايه يبا مش علم قال مسعود من اراد العلم فليثور القران فان فيه علم الاولين والاخرين وقد كانت الصحابه رضي الله عنهم علماء كل منهم مخصوص بنوع من العلم فعلي رضي الله عنه كان مخصوص بالإيه بالقضاء وزيد بالفرائض بالمواريف ومعاذ بن جبل بالحلال والحراء وأبي بالقراءة فلم يسمى أحد منهم بحرا. يعني علي كان مشروب أنه إيه عنده علم القضاء زيد عنه علم عنده علم واريف معاذ عنده علم الحرام ابي مشهور بعلم القراءة من الذي سمي من الصحابة بحرا ابن عباس ليه لاختصاصه بالتفسير لاختصاصه بعلم الايه التفسير يبعالي كان عالم بالقضاء ما قيل له بحر وزيد كان عالم بالفرائض ما قيل له بحر معاذ كان عالم بالحرام ما قيل له بحر انما قيل بحر لعبد الله بن عباس لانه كان عالم الايه؟ التفسير كان عالم التفسير وانما كان ابن عباس بهذه المنزلة لدعوه النبي له الله ما في الدين وعلمه الايه وعلمه التاويل التاويل هو التفسير فلما كان اعلم الصحابه بالتفسير سمي ايه بحرا وقال فيه علي بن ابي طالب كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق وقال فيه عبد الله مسعود نعم ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس وقد مات ابن مسعود في سنة الثنتين وثلاثين وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة يعني ابن مسعود بيقول في عبد الله بن عباس نعمة ترجمان القرآن ابن عباس ده في حياته وابن عباس عاش بعد ايه المسعود ستة وتلاتين سنة يبقى العلم اللي حصل بعد كده كان ديه كمان فما ظنك بما كسبه ما العلوم بعد ابن مسعود نعم كان لعلي فيه اليد السابقة قبل ابن عباس وهو القائل لو أردت أن أملي ويقر بعير علي على الفاتحة لفعل وقال ابن عطية فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب ويتلوه ابن عباس رضي الله عنهما وهو تجرد أي ابن عباس تجرد للأمر وكمله وتتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد جبير وغيرهما وكان جلة من السلف كابن سعيد بن المسيب والشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم ثم جاء بعدهم طبقة فطبقه فجدوا واجتهدوا وكل ينفق مما رزقه الله يعني من العلم ولهذا كان سهل بن عبد الله يقول لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن الف فهم او الف فهم لم يبلغ نهاية ما اودعه الله في ايه من كتابه اسمع انه لو اعطي العبد بكل حرف من قرآن الف فهم لم يبلغ نهاية ما في هذا الحرف من المعاني لماذا لانه كلام الله وكلام الله ايه صفة الله عز وجل وصفة الله لا نهاية لها قل لو له كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات رب ولذلك الذي يتعلق بالتفسير ويعيش في التفسير عمره يعني كل ما تقرأ تلاقي فيه فهم جديد في نفس الآية الآية شرحتها مرات ومرات كل مرة تلاقي فيه فهم تاني ما جلشت قبل كده فهم جديد يفتح عليك لأن القرآن كلام الله لا نهاية له وكما انه ليس لا نهايه فكذلك لا نهايه لفهم كلامه وانما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه انما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه وكلام الله غير مخلوق ولا تبلغ الى نهاية فهمه فهوم محدثه مخلوقه كلام الله ايه غير مخلوق وفهمك انت وعقلك مخلوق فكيف ينتهي المخلوق إلى صفة الخالق سبحانه وتعالى القائل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ثم ذكر رحمه الله ما جمعه في هذا الكتاب من أبواب علوم القرآن وذكر ستة أو سبعة وأربعين نوعا ونسال الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب خاصة وأن ينفعنا بعلوم القرآن عامة وأن يشفع فينا القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سائل يسأل عن قولك تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ما معناها خذ عندك ولقد أخذنا آل فرعب السنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ثم قال فأرسلنا عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كم دول سبعة والعصة وإيده دخلها يجب تطلع بيضه بكام تسعة ويسأل عن قوله تعالى لقد أتيناك, لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت ويسأل عن ملك اليمين في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه ملك اليمين سوق رقيق لما يدى سوق الرقيق ويباع الناس رجالا ونساء فيشتري إنسان من السوق نساء بلا حصر عدد معين فإن لهذا الرجل أن يستمتع بهؤلاء النسوة استمتعه بزوجه إلا أن المملوكات لا تكون زوجة تعاشر معاشره النساء أو ازواج ولا تكون زوجة أعلننا أننا إن شاء الله سنجري امتحان السلادي كل شهرين بالنسبة للقرآن إن شاء الله على الأربع مرات إيبا إن شاء الله أول امتحان ينقض إلى وجه ما قلنا في العاشورة إن شاء الله نمتحن في الربع الأول من الفاتحة إلى أنعام امتحان الثاني من أنعام إلى من الأعرف إلى الكهف وهكذا إن شاء الله ما الفرق بين التفسير وعلوم القرآن؟ علوم القرآن نعم والتفسير ايه اخاص التفسير شعبة من علوم القرآن علم من علوم القران اسمه علم الايه التفسير القراءات علم من علوم القرآن رسم المصحف علم من علوم القرآن دفع له خمسين الف جنيه حساب ارض ولم يكتب بها ورق وبعد اربع سنوات قال له مالكش حدا عندنا يا ترى يزكي الفلوس دي يعني اداله فلوسه وقال له مالكش ارض طبعا الارض غيلة طبعا كان شري فدان مثلا بخمسين الف الفدان دلوقتي بقى بثلتمائة الف فالناس طمعت، قال له خمسين الف بتاعتك تاخدت وإلا ما فيش فلوس كمان فالفلوس اللي هو ده فيه من اربعة سرين خمسين الف دول يزكيهم ليس عليك زكاتها الا مرة واحدة لأنك منذ أن دفعتها خرجت من ملك خرجت من ملك خلاص أنت اشتريت أدوة دفعت فلوس فليس عليك زكاة الخمسين ألف دي لكن رجعها لك زكيها مرة واحدة ونسأل الله تعالى أن يصلح نفوس الناس وقلوبهم وأن يجعلهم من الموفين بعهدهم فإن الوفاء بالعهد من الإيمان الوفاء بالعهد من الإيمان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 وأن يعلموا أن العقد قد تم وإن لم يسجل وإن لم يكتب قد تم عند الله وكفى بالله شهيدا البيع تم من زمان والأرض ملك المشتري وليس من حقهم أن يرد عليه المال لكن المشتري ضعيف طبعا فأمروا إلى الله لكن هم حسابهم على الله عز وجل هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد على آل وصحبه أجمعين